وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَجَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالِ الْمُبِينِ وَكَذَلِكَ نُرِيِّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التَّسْمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا يُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يهدني رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ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 للله وقد هدى، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً، فسع رب كل شيء علماً، فلا تتذكرون.